أغمض عينيك وتذكر تذكر تذكر عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل إبصارك لتقوها عنوانا للحب الأخضر واجعل إبصارك لتقوها عنوانا للحب الأخضر حب الاخضر الخالق ابدعه كي تستمتع كي تتطهر بامور لما حلل لها صارت عسلا سكر ننظر للكون ننظر للخير ننظر للزوجة للطير العورات فيا ستكون لنا من أكبر ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر ونطل على نعم الدنيا وطبيعتها كي نتفكر ونصون النظر لكي رضى. dambar habkul akwa